بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجوائنا ما بعد فيقول المعلف أبو أثمان الصابوني عليه رحمة الله أخبرنا عبو طاهر بن خزيمة قال أنبأنا جدي الإمام ابو طاهر ابن خزينا عدى اووبي ابن خزينا لكن وانصامرني ابن خزينا اووبي ايهي مياني اصاب مبرين قالوا حولي اخبرنا ابو طاهر ابن خزينا قالوا حولي انباءنا جدي الامام اهاء ومعاوني سعب ابن خزينا هو معناه. طيب قالوا حولي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني أكاسو مرني الحسن محمد بن الصباح البغدادي طيب وعنكي شافيك قاعدك تابك ساقدينك أرضي شافعي بوها حدثنا واحد الله الرأي من إسماعيل بن علي أي الله الرأي إسماعيل بن علي بن إبراهيم الأسدي إمام حافظه علينا وهو يدي بالولادة طيب حديثين طويل مخلي. عن هشام أبي السواي بكورنا يشام نبي عبد الله السواي والإمام السيره حا السنة كلوي ورجل معنى تحويل. قال الإمام وحيد وحدثنا. قال الإمام بمعنى محمد المسع المطزينة وعيله وحدثنا الزعفراني الرمي الحسن محمد ينص شجري قاله لحدثنا عبد الله بن بكرين السهمي. احمد إيه جماعي إيه قالوا علي حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي طيب والطريق لبعضه وحدثنا واحد الله رب إمامك أوليته ابن خزيمة وحدثنا واحد الله رب فراني قالوا علي حدثنا يزيد يعني هو ابن هارون إمامكها قالوا علي أنباءنا الدستوائي الدستوائي هشامون صدح طريق وي حاوى تحويلها دانا السنة كالأورة وحدثنا واحد بن محمد بن عبد الله بن ميمون واثقة صدوقة بالاسكندرية ابن موضوع الربيعيش الاسكندرية ليلة قالوا وقال حدثنا الوليد ابن مسلم الدمشفي عن الاوزائي عبد الرحمن امام اهل الشام جميعا رمان تدوحي كورينيان عن يحيى الله كثير بكورينيان عن عطاء موسى بن كوريني بن مسار قالوا يخل حدك لرفاعة ابن العراوة الجهني طيب جميعا تاس ضد من هذا منزل نشطو الشيخ يحكم لدي كثير حديث فكاقة بلية دور الطريق وإسوء إماني هشام الدستوائي وشري صدح الطريق وهكا إسوء إماني كدبنوك وشري هل طريق وكسوا معيه أو زاعي ال ال ال ال ال ال يحيي ال ال ال ال ال ال كورنا بمعنى يحي يهشام. لبضو. وحي يانع يحيي ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال قالوا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال قال وحديثنا وحن نور من أبو هاشم بن نور من زياد بن أيوبها وحافظ حجاه قال وحن حدثنا مبشر بن إسرائيل الحلبي ثقة مأمون عن الأوزاعي قال وحن حدثني يحيى بن أبي كثير قال وحن حدثني هلال ابن أبي أم مونة عن عطاء بن يسار لا شعب مالك وحاكم مغت يحيى بن أبي كثير إلو حديث كمرنا وعطى طوص أبقى طوص أبقى طوص أبقى حدثني, حدثني يحيي, يحيي, يحيى بلا أبي كثير قال حدثني هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء ابن يسار يحيى يحيى يحيى عطاء الله دحية طريقه أي ونورنا الأوزاع لهشام الدستوائنة يحيى بلا بكثير كثير عطاء يسار بطوص أبقى الله ونحن لكن يحول أبي كثير طريقه رعَم رع بكوري عنتنا عليه درو زرس التدليس والروشجة ما, ما كان طريقاً دمبلك وقيل حدفني هلال ابن أبي ميمونة عليه أمر طريقه رعين التدليسية كان دمر وعدي طيب لكن طريقه رألفت هذا قالوا حدفني هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء ابن يسار قالوا حل حدثني رباعة المغرابة الجوهني قالوا حل صدرنا وان فللي الصدور كوحا لقوله بمعنى تروح مركو الدنتي سانتور لفا يستنقني ايال ايضا صدر بمعنى بجعب ايضا كوحا الله استعمال احواله مركو عيال كعبان ايضا دميستان او الفلية بل ايضا هذا هذه هو النقشه معنى طيب قالوا حل وان الليل. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اللي تشرن كذا في الليل من مكة مكة كان في الليل كان نقلوه فجعلوا وحي باللعن صحابه يستأذنون إلى إذا وندست النبي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي يقول حج ودعلا باللعين أبا واقن وادنه لهم يجئن يعني وحولان إلى إذا وندستنا سورة وادنه باللعين باللعن طيب فقال النبي النبي يقول صلى الله عليه وسلم ما قالوا شق الشجرة قيت كدين العيسى حالكي سوفيه الذي دين عاصو يولي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ككوحي قايه ابغضو إلقوا له هاي مدلو عربا بيها إليكو مدين كحجينا من الآخري ككلن نوضع عربا بيه لقلن عيوه معنى يعني وحوه يعني وحوه وحوكاولا قيت لو ودنا ابوله بيت صلى الله عليه وسلم لوجهني بوله لوجهي شي يعني الا عتني له اقلك يغف ما باله شق شجرتي جدا يعني دين هذا اما جه هذا حالتي سنقول الذي شق راسه يلي كحي الرسول صلى الله عليه وسلم كحي بحج السويد ابو غض مد عرب بدل حاله ويهي عربه اليكم حينت حجينا من الاخرتك للغه عربيه ابو غض يقولوا له ابو غض يا اخي رجاله يا أبو غضا من المغرب ما بالو شق الشجرة يلي رسول الله صلى الله سبحانه أبو غضا حالو يمد على بداية إليك وليك حقين من الآخر الشقك للنوضع على البداية هايو قد كلا أبتل محاب منك يسوحي لقيتك أبو إلا أبتل ونعبنك معنى فلا ترى ما ذلك يسير هذا الكاميرك وليك وكل من القوم قومك حج السكائر كميس والصحابة إلا باكير مد أول يوم ويئ هذا الكاس واتبت ولا استئذان كي اي بديان باوحوها هم الكاسي ووعنا نانيا محابين كاستوحكا اولنا ابتنا وطنكا اقفو اوت عشر تيني مالكاوحوها صحابتي كا او ايان فلا ترا ما عدرك يسيد من القوم صحابة دا حق وذكائر كميسي إلا باكيا المد او قال او ايان يعني رفاع او ايان يقول وحي له بكر الصديق ووحى إليه النبي كل صلى الله عليه وسلم سعاده بركه يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر باجابهه حدثك بهذه وحي له ان الذي يمثل لي محمد ويستاذنك اذا كنت تساليه بعدها ورد اليه اريغان عتريكد لسفيه ولن جاهر العدله هذا الكلام اب ما تكذب منك اذا كنت تسال الله وانا نان عقل لهيروح اسكفل له معنا إن الذي مدك يستأذنك إذا كو إدي بعدها مدن كذب لس فيه فقام النبي نبيكا استأذنك صلى الله عليه وسلم فحمد الله ألا أيوم هذه وأثنى أمون أماني عليه ألاك سبحانه تعالى وكان أولونا رسولك صلى الله عليه وسلم إذا حلفها دو دارت قالوا مدي لهذا أيوة والذي نفسي بيده أيوة شرى نبي صلى الله عليه وسلم والذي معبدك بارتي نفسي نفتيه بيديك عندي سأكشرتي أشهد وحنا غريئ عند الله ألا أكت وحنا غريئ ما منكم أنصارا من كمل هاي من أحد الأحده أحد كان يؤمن الرميس بالله ألا واليوم الآخر يوم انت آخر الرميس ثم كذب لا يصدق يعني وحية ثوسي ثم كذب لا يصدق يعني أي اقتصد بعد حسن يوان ااا دحنا حيسنا يعني غلوي يصرف لوضع يسكيل علىني سدي دو وقاري بصواهم ااا سدي دو وقاري بمعنى دحنا حيس وهذا لجوه دايو لوضع رفض يسكيل علىني رفض يعني التفرد وإحنا قد على يسكيل علىني يعني سوهدين تقول بنا ويسكيب علينا صلى الله عليه طيب اشهد وحقر يا ابو لعند الله الله أكت سما منكم يدون سين من, من أحد أحدنا أحد كاسوا يؤمن بالله واليوم الآخري ثم كذبنا يسدد توسيه ورد حيثني إلا هذيء هذا الروح عليها سوريك واللقى لأبيه إسكا في الجنة الجنة ورد حيث لأبيه إسكا في معنا الجنة ولا واللقى لأبيه إسكا في الجنة جنة لأبيه السلوك أنت وزوجك كل سواء أساس المعنى طيب إلا سوري به في جنة يعني الروح لو هدي له الله يوما لتأخر إلى الرماي سماه كدي بلدح بحستو توص لوضع الرماي هدي له جهرا شلنا يا رسول الله شلنا القلب أساس معه حديث كمان نبي س نبي صاحب واحد شلنا يجي يعني يقول قل أمنت بالله ثم استقم بقول هذا على عيدك لو يدينك طيب، ولقد وعد الرؤية وهي الرسول يشد رضيع الرؤية وهي أن يدخل إلى الجل من أمة أمضى إلى كمي حال كمدهن الجل فجلده إلى الجل سبعين ألفا تضوأتن بغير حساب طيب سبعين وسبعون سبعين طيب ولقد وعدني ربي وحية راه أن يدخل إلهي الجل أن يدخل إلهي الجل صلاة وسلام عليه أن يدخل إلهي من أمتي. أمة أمضى إلى حج حالي كمي الجلة الجل إلهي الجل سبعين تضوّات الألف الأقل بغير حساب الحساب لا ولا عدد لا عدد لا إلهي الجل ومضى كل إلهي الجل ايضا الله حسابي من على ايضا الله وإني أنقب نبي صلى الله عليه وسلم ذا أرجو حرجاني أن لا تدخلوها إلي ذا انقل حتى تتبوأوا إلاء ضربتان إلاء بمعنى واحد بيارستان ومعنى إذنك يومان عد صلاحة هناك سنة دا. أما صلوحة هناك سنة دا. ومن أزواجكم حاسفك وبررياتكم عرورتي نأ. مساكنكم إلاء ضربتان حتى تتبوء الى الضربتان، إذن كإروان صلح عدة جكتاء من أزواجكم ودرياتكم، مساكينكم إلى الضربتان أو في جنة الجناب دحين لا. إلى ما راحوا يأدي استانه، يعني الضربتان، بوسف كيمي تنبأ أت كل ما أت جل يسنبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وركز على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرت ما شطر الليل هذينك نسكينك تاب. او اما سيقال وفرسو لساهو سبحانه ربنا طيب سبحانه ربنا او اما سيقال وفرسو لساهو وشكي وشكي اما يعني رحو ياموها تغير او قال وفرسو لساهو مكي تغير ايان ينزل الله على الصدرية الى الصماء سور حاجة دو سودية. الدنيا ايبوسو كيسي ثم كدبنا يقوله وفرسو لساهو لا اسألوا يدين ما هو عن عبادي الضماد اذا يحكوي عن الضماد الى حقوده غيري عليه ضماد على يدين ما الضماد الى حقوده ويدينه اذا نجي هنا معنى أنا تص معنى يعني اركن اوط ولينه من كهو ذاكس الذي كسر يسال له يدسله او ان على ضر من كهو ذاكس ذاكني الذي كاسو يدعوني ابريا فأجيبه وان اجيبه من واكه ذاكني الذي كاسو يستغفرني ذنبداف ايدي سليا وفاغفراعا ما فله اسك حتى ينفجر الى او دلعو فالصبح الى او ودلعو وقبره معنى اثر كان وعمجد حديث كان في توحيده الامام احمد لمسنده طيالسي سجل مسنده طيالسي بكسه صاري تراقطني في كتاب النزول وحاق سجل مختصر سوى صاري في كتاء جل وزوى في الشريعة طيب حبيثك قيد تيسة اذا مضى شطر الليل اللي او انتهى بالنوضيقة استياء واصومر الليل وحنا الصفيفين ايا الشيخ الالباني عاية رحمة الله في إرواء الغليل وقال لي هاي سنة كيسه وصعيه الجيل اتخلوا بات سبحانه وقال لي سباشا نزديد و تتدد مركا وها حديثة النزولك ولكن قصب يرون كهوهو بيسو ويان معنى حديثك مركا نزولك كوايات كيسو وقوة آدسو خلافين كوايات كيسو وإس خلافين صامر نيماء وحيلين من قاركوب حين يبقى ثلث الليل الأخير لابن رب إس خلافين وميد كبالي حلقة حديثكو الشجائين وقالنا السودانية واسكو خلافين خلافه. واسكو خلافين إذا دور بول صامر لي إذا نضى ثلث الليل وصامر لي حابينك ثلثكين ماركو التوا صدحنا ناعد مال وقفر ساعة ماركو التوا لي نصف الليل ماركو التوا وحان صامر لي ثلث الليل الأخير السادة حمارة مركة اللي وقيا بيان ماشاء يعني يوحوه أفرق ساعة قدام بيس وصمر ليدان روايات إياها نصف أو ثلث عمى نصف أو ثلثات شكي إياها كترته أو مش سوى قرينيان إلى أذيق إلا الليح إلا تدعوه وكي بيه رواياتك كي ما ده حديثك مركة اللي بيه وكي بي مر أيام قروح رواياتك هاتجمعيان وهو بالمعنى اي سبو ايمان كرام والصنعية سيدا مثلا غياء كاركود وحي ليهن احواشا يوقتها كالد الدول وعالم كثلث الليل المركي قلوتها قلوحو ايهاي نصف الليل قلوحو ايهاي مثل واحد يثلث كغرين كتران وهكذا يعني على حسب اختلاف يعني وحو يدونك يبونك كوركيس الثلث كسو خلافين baydawayaat kale ku kala fadhiyan sida qarba mar qarro xileeyay marka ta waleyra fulee qolof quriya qarkadu wax ku jumcinayay رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه بلغني لكن تعالى هويان داوما بريق اوفي عن ادوار كسوددوبه بريق اوفي عن هو طريقه ترجيح والمحدثين تقرقدوا مريان روايات كلا رجحه سيئ كلا هيغدني طريقة ابحث بدل وطريقة طريقه قرنيا ثلث الليل الأخير وحنا سده رجح اي الامام الترمذي wa haysagana رجحي marku daraasay عنك ka الحافظ al-haafidh ibn hajar alayhi rahmatu allah marka sida sawaabka wax weeyaan inna kala rajahu oo lay raaduu dari riwaayada oranaysa xadiiska buureeri qaybti idaa baqiya sulus al-hila yabqa sulus al-layl al-akhir taasa ubathad badal min hayf شذوذ برضو بهذه في هذه الجزئيا. أي معناها لا أقول له يا ولا نحب بس نسوا معنا. نسوا أفعال. وحكي رابط. روايات كأياب ومارتي أوضة كويمند أوضة. أياب واسقف الدي. أياب وورك وروحه أو, أو بهديتي ماذا لا يشمعنى روحه الشكبة كتيرة. أوضة معناك قال أنا والمرانكر طاي. رواية الواحد ينزل ربنا أياب وختب أنشيمة. با. قوى يتنى. خلاف كما بحيث يسكن بريمانة، لأن ك هو ينزل وربنا يريه وقت يبصره، وقت يجوب الشيءين، يكون وقت جالس والروايات مطلق الروايات مقيدة، ولا تعارض بين مقيد ومطلق. فاسمعنا، روايات إطلاق السماء وحلبوا كيله يكون وقت جالس أو وقت جالس الشيءين معنا. ك هو وقت جالس الشيءين رواياتها سمعنا أبو هيري يغيق تيقع يعني محوة حين يبقى فيه في الليل الأخير سياسة معنا تاسوح على جب اختلاف اختلاق رواياتك أي ما شائسك خلافه وقت المزونك أما وقت المزونك ووقئك يا هاي أيضا لو حصوه عرصة روايات أورانية إلى قرحبك الصباح هي روايات أورانية إلى فجر كوكال علامية أيضا لو تنصوشيك ليه سيد حافظ من حجر عليه رحمة الله رواياتك أوراني إلى قررنا كسب البحث هو الشاذ ومعناه ضعيفة وحافذ أورواياتك أقبيلهم الرواض يطرق لقبيلهم إلى واقع كبر يورو فجر كتب على يو إلى أنت سكوا أجيب مزولك ولا من أربعة ولا من أربعة شديح حديث في مزولك وأنا زومر الحديث مون متوتر يا وقال الشيخ الإسلام مهدي قال شيخ الإسلام مهدي الشيخ الإسلام كاس وحل جو بمعنى مؤلف كلفتي سلام الله وكان صار لي إنه كمدي الرجل أبوه الرجال ومرعابه يعني يعني شيخ الإسلام ليلة أوجدت له كمان بفضل الصابوني طيب هو قريت له كمان مالني قال شيخ الإسلام وفر كنت ما استجمدك أسرارنا قال شيخ الإسلام ما سجل أسراره ما هي. ما مسأخذ الكتاب كنسخي شيخ كذب بيئة ام ارددي سيئة ام اكون با اسكالي قال الشيخ الاسلام لا اسماء اسمه او رمي صح لانه عني من السلكة لو ما اقول ان القارتاس و اوين او اسمه ما اقول ما اعلم اكتا دا امانا قال الشيخ الاسلامي انه قلت وحي فلما صحى مركوا اصحي خبروا المزول حبيبكي سودريد قال لكو صحى بسنا مركوا عن الرسول الرسول حجي فمركو كاصحى صلى الله عليه وسلم اي اقر وحه سدي به اسغا اهل السنه في اهل السنه ايا سدي على السنه وصفا وقبلوا واقبلوا الخبر حديث واقبلوا واصبطوا وسدل النزول سدي ده على لاوي سدين علام ما شيء كتبه في السجن. قاله الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا من ان انتقالا تشبيها شديد له علل شبهه اما له مزول نزول كالرب الذي شبهه بنزول خلقي خلقي جسس نزول كيسي سودجي ديسل وشبه ان مر ولم يعتقد منهم انتقاد من تشبيها باكيسي له نزول كالرب الاول اكيسي بنزول خلقي من من ما يلحق قادين وادينا ولم يبحث من عينن باربار عن كيفيته نزولك كيفيه سيقاق وهي لنا ماينا باربار ماينا سيداجلينو ماينا الرادين اذ اللد محيط محي ارادين واين سلفك يعني كيفية نزولك محي ارادين واين جوابته هو اذ انه وحده لا سبيل لا شد ما جرو اليها كيفيه لا مروا بحال من حاله حالنا النواء سنواء كيف نوام مرايب نوام مجرد طريق نوام مجرد معناه هو يعني الله سبحانه وتعالى كيفية السفدي سؤتها الله وحاول لبؤ غانكرا وحي أبا لبؤ غانكرا وحاول لبؤ غانكرا عن طريق الوحي بس طريق الوحي غانكرا بجرد طريقي وحي جبريل جبريل نيمح صلى الله عليه وسلم دي مشكلة محمد الوحيد وقوقا. أسمعنا أنت ما تعرف فينا نزول بحلق. دي كيف كيفية دي صلصة بحال. مرة هذا واحد يجين القعي. كيفية النزول كأن أنت واحد ودقة يعني أعلى شيءين. شدك كله بجاري كار كيفية تنزول واجدك. ترى ما شد الله أمري كار إنسفات كأن كيفية هذا اللي هلا. أنا قصيرها أنا جسم متعارف sheega ama wii inuu sheego kayfiyadii soo gaarin karto ama ina aragtid ama ina gudid uu aragtida uga qiyaas qabto intii minnaa sheegtay haddii ma dhawaa di wa waxay ogaadeen salaf wuu tahaqaqo oo ay oo wacqad ay أنَّ صفات الله إلهي سفاتك سبحانه نزهي الديسي لا تشبه إني سنعوئكا صفات الخلق خلق جا سفاتك سين طيب كما سدى أَنَّ ذَاتَهُ أَلَّذَّ ذَاتَ بِي لا تشبه إلك منزل ذوات الخلق خلق جا ذات وينك سينأوئكا صعبت يدي الصفة تابعة للذات ومعنى تابعة للذات سدى أي, أي ذات ذا ذات ذا خلق بين الصفات كي سوى صفات كخلق ديس قط عن فاسو معنى. طيب تعال الله الله أهو سرمراي شيء شايف كسرمرا يقول إليه من المشبهة كوى خلق ديس أبوئكيسين يا إليه كوى أرنى يا إلهي نزول, نزول كخلق وكالة إماشي سوى إماشاه خلق وكالة يد سوى يد خلق وكالة يعني وحي المارتوشيس ووتشي خلتوا قالته كواسي وحي قالك كل شيء بيان الله كسر مريوانا كنزهنا بس سبحانه وتعالى وجرد الرأي نبضهوا معا ما كان عويه طيب تعالى الله الله كسر مري عما يقول المشبهة كوا إله خلقي سكشده هي وحي ليه لا اعتقاسين والمعطلة يكو إله صفات كي سدليل أيها وحي ليه الله كسر مري سبحانه وتعالى وانا كنزهيه معطلاتنا وقلاديك الله اي وله اله ذو صفات كئديده صفات كئديده اولو د قولو قولو المشبهه بنا يعبدون صلما مريدا قولو المعطلوننا يعبدون عدما مشبه روح عابديه صنم عابديه صنم عابديه معناه waxaa laga wada alahi kaun kan aburtay ee cidaadada xaq u نبد الهاء او الضمه او صفات الاله او اكتسي اله ان مقالن صفات كي قران كي سنده كنا كان صفات خلق جنا اين الشبه مع عبده مد وسميتو اسد السنهي او صفات لأن الله كم كان لم يقان كيفية بتأتي به الصفات كذا. أذا جهادات كشافته إنه خالق قار كم إذا الله صفات هي ولا تلمع منها. كي أبدا مرة أبورتماها الله يعني يعني حقها معه. أما معطل كان إله الصفات كي سديدل عدم وحين شيم وعبد. لأن waxaan tilmaan lahayn waxaan kor joogay oo hees socon oo calaam ku dhac jirin oo aalamka ka baxsanayn oo aan u ma qallayn oo arag lahayn oo wax lagu tilmaamin aan lahayn waa wax oo jira tilmaan u leeyahay waxaan tilmaan lagu sheegay lahayn waa u صونا وحان جين بو عوديو عليه حق اهمها ندكليتو وحان جينو مقلبه وهي ان دستوريكي با عقوس بشر كما كريم وحلو عاصي الى قدغن يمانه لو بدها الى سبحانه وتعالى هو كان نصحيه تعالى الله عما يقول المشبهة المشبهه والمتعطله لونا مريب الله كسر مر كبير الاوي ولعنهم الله الله لعنهم بقوا لعن لعنه كبير الاولين لعنت وين الله كل ري مع الطلبة إلي مشبهة اللغة بقى وحايا لأله كون كان أورطي بإلا وضع دولك جد الأنساس ومعنى وقرأت وحن أخرين قل أبو عبد الله لماذا سمارك هذا وحنوسه قولي أي سلف سنف كردوان الله عليهم انسألنا وحي ككا وفي وفعل سنسا ساءوا هذا الشيء ككا بينه مثلا عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وحكوك بسند صحيح السحيح في راية السحة وحني هاي أبو معمر قال حدثنا قال أنباءنا عباد بن عوام قال قدم علينا شريك شريك عبد الله القاضي بالله يهدبر طيب فسألناه عن الحديث وحاول دينيه لحديثك إن الله ينزل ليلة النصر من شعبان وحاولكم يقوله إن قوما ينكرون هذه الأحاديث حاديث سيدتك قاركي دي دي وشيغس إله أسود فما يقولون محي وحنكون لدوله يطعنون فيها أحاديثة الدريان أحاديثة إلهي السود بكتانك الشيري نتشير تيري من هو الدريان مركزاوخه شريك بعضانه شريك الله القاضي عندما السلف السلسة نتبه بحادث طيب ولو معنا أحوان حرف دي جيس الله بعيف فقال مركزاوخه إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن وبأن الصلوات وبأن الصلوات خمس وبحج البيت وبصوم رمضان فما نعرف الله إلا بهذه الحديث رقى حديث كالنزوم كإله ونصدق يوري يلي ورقى ورقى قرآن ك... يعني وحول اللي مدير قرآن كإله يكون من نصوقها السيوة كواصحابي يتابع انتي صرف كوا سلاوها واشدك إلي الشيزين رقى النصوقها السيوة حج كبيت الله إله, إله سوحد يكون نصوقها السيوة Bishar Ramadan som kredittere menneskerne, arkanten Islam kunne kunne tage enige med kreditterne, kan man kalde dem. Så sidst er en udelukkende arkanten Shanta i Quran, fordi han kender en så er ikke og وإلا هددت تلمامها حديثك في حيني وآذن قادم أن له آل عابدي مد النقرية مد عليه نقرية هي حقها يا قرآن كيسوله السفين مؤمن نقرية الإمام بكر الآجري في كتاب الشريعة بيصون هذا المعص قال أرقل وبرب كله وعلي الإمام بهذا واجب ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل ولا يرد هذا إلا المعتزلة مسلم عاقلة وما الضرئين إلى أهل السائلة أسودانية أحاديث تانا معتزلة أم برد سرور وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به واجب بلا كيف الحق وحيدا لان نزولك إلا الرمياء واجب أعيده كيفية لقليم لأن الأخبار قد صحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل الليلة أحاديث تساق وأصعب ألا إنه سود دقين همين كستا إنه سود والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرب وإلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وكما قبل العلماء منهم ذلك قبلوا منهم هذه السنن ها والنسو قولي إله إله إله سود دقائي وأخبارت بي حديث تيذك رجل نسو قولي ورجل نسو أحكام حراشة يا حرام تكون سوى قريب صلاة ذا علم جابه يستكد علم جابه يصوت علم جيسه يحجت علم جيسه يجهات علم جيسه ماذا قريبه انو ماذا سيدي اقبالين الرمهس اي اقبالين احاديثة النزول كلا اقبالين وكذا مزيل ومن ردها فهو ضال خبيث يحذرونه ويحذرون منه روحي احاديثة النزول كديدة صفات كيلهة والموسيه حيوان خبيث وروحه أب لطون ولا الموسيه رجل مسي سلف كلن الله عز وجل أو يخدم دكتوران تيران يبغى يسكت ير تيران خلقه إذا هو يبدي ير تيران يسكت ير بدي تيران سداس معنا واحد يسون أو بكر الأجور عليه رحمة الله ولي هي تكتب الشريعة يعني الصلف كما كانت تايره على السن الشغل الرئيسي ايوها سلاله العثمان الصغوري باصوب لري ويوفروا بدل مواليهم لكن انتسوا انه يفرط وقرات عن اخري إمامه. لي امام لابي عبد الله بن وحي قرات عن اخري معناه رو النبي عبد الله حال اسناتي اما استقالو اخري عبد الله ابن ابي حفص لها البخاري محمد بن احمد ثقه امام قوي وكان وفراها ابي عبد الله ياس شيخ بخاره بخارى ما جعل من الوجها في عصر وختيسي بلا مدافعة يعني رح طلع ايضا من من اللي رح تما يأوسن شر من أرنتكوا ها يستو وقجرف تما يسبوا أوسن شر أيه يسبوك قاها شيخ بخارى في عسله بلا مدافعة ي بلا منازعة يوحيان منك ما كان أرنتكوا له يحسنه وهو قرب استاق رؤوسا شلونا ارنتا او قيا فريد قيا ايا وهي لا بلا مدافعة ايا بلا منازعة طيب بقى سببك وقو اها يعني حنفي وقا موح. ولماذي يعني وقو يعني وقو كحنفي ابو حفص الصغير باللدان العالماء وزاهد اي اها ابيه والشيخة اي علم وابو حفص وابه انا ابو حفص راسي كان هذا انشغل عبد الله ابي هنا كان هذا اكله كان و من كبار اصحاب محمد بن حسن الشيباني يعني ابو عبد الله وهبا في المالئ ابي ابو حفص و محمد بن حسن الشيباني اردد سرجي و انا محمد حسن الشيباني لوجره و اردجي هاي أرضي أبو حاني فول أرضي أبو حاني فول طيب مركع أبيبي محمد بن حسن أرض أبوها أستاذنا أبيبي بأرض الأسئة أبو عبد الله وأبو حفص أحمد بن حفص البخاري بالله هذا كان أكان أخوها من كبار أصحاب محمد بن حسن الشيبار بوها قال أبو عبد الله يقول، يعني هو كوّد أبو عبد الله إبن أبي حفص كوّد ومؤلف كأرض جيسود مؤلف كأرضي لها شيخس قال ابو عبد الله ابن ابن حفص بن كوض هذا ايه كله ابو عبد الله بن عثمان وهو عبدان ويه شيخ مروأها يقول ابو سمعت محمد بن الشيباني يقول الصبر وعبو في الصتان قال ابو عبد الله اعني دواحة اسكلة مؤلف قال ابو عثمان السابون علي وحن كود ابن ابي حفص بن كود هذا اكنه يقول مقول القوك وعبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان بدل كدنا سمعت عبد الله بن عثمان ايوه بدل مريجي ادغي سمعت دي بدغي عبد الله بن مركا عثمان وهو وأرضي وشيخ بخاري غير شيخ مروي يقول والقولي هاي سمعت محمد بن حسن الشيباني يقول سوال. معناه واحد قال له ما قول القول كده عبد الله بن عثمان. عبد الله بن عثمان وحوييري ساس معنا. عبد الله بن عثمان وحوييري سمعت محمد بن حسن الشيباني من المغول يقول سوال. قالوا رحمه الله أبي حنيفة. حماد بن أبي حنيفة ويلكي أبو حنيفة. من أعمار المثل بتويلكي سيد محمد برلال. إن عبي أيها ضعيفين من جهة حفره أبي وقلون. كان فقيها لكن حاجة حديثك ضعيفوكاه. كأبيه أبي حنيفة أبو حنيفة كان فقيها مشهورا لكن من ناحية يعني وحي الحديث وحفظ الحديث كان ضعيفا سيد من حديثين قال حماد بن أبي حنيفة ويلكي قلنا وحامن ريد لهؤلاء يكون وحن كل لي وصفات جديده سله جميع دمكزلده ذلك الرعصن قلنا وحامن ريد لهؤلاء يكون وحن كل لي اريتم بالقور رمى قول الله اله عز وجل اله ارهسئ يقول وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء وحي ربك الرب د والملك ملائكته نواه صفا صفا اي صفا صفا وقوله اله ارهسئ بالقور رمى اه وقوله اله على الهدي سكورا عز وجل قوله هل يضرورني سبيا الا ان يأتيهم الله انو قالوا لي ما دمه في من, من الغمامي يعني واحد حالك هي هي من او دحسو هي هاي من الغمام ضرورا والملائكة ايتي ما دمه واحد كلمي سبيا بل ماذا اعينو تكور رمامي لو انك ان الهي سفاتك سدينوه بل ماذا اعينو تكور رمام سؤال فهل يجيهما إيمانا ربنا ربنا ما إيمانا كما قال سيدو يريه سيدو أشجع ما قال أخوي وهل يجيهما إيمانا يا فهل يجيه ربنا ربنا ما إيمانا كما قال سيدو أشجع القرآن كأشجع وسؤال وهل يجيهما الملك ملائك ما إيمانه صف صف سؤال شاء سامن والدينين وإنك الله سباتك سديدك قالوا واحد عليهم أما الملائكة ملائكة فيجيئون وإيمانيا صفا صفا صف صفا صفا صفا صفا إيمانيا وأما الرب رب بسه تعالى كرها يفعلنا أنه لا ندري ما قراني من ما على روح ألقصت بذلك أرنكه ولا ندري ما قراني لبعد لأجل كيف سنبوا أهالي جئتوا إلى الشهيد سئهات، والرجال المانكفيرو، ملاك تؤمن شهيدا شهي عياض بشهتاي، عياض ساسان كوديني نا بعد وانقرن نهاية، أم أما الرد وانانية عياض وقفوا وليش هذا ما قررناه؟ يا بلوي، وفي السرعة عامل كور عمل فلا يلا ردو ردو، رد جا عامل كور، وقف، وجاء، شمع. وفاعل وفاعل يوم يتكو أطفل كيكو أطفل معنى السواقة فاعل كي تس كأثانا وجاء ربك أثانا وحي إلى هذا المقرم يعني هو أهل البيلع واركوز أما الملائكة فيجيئون صفا صفا مدى وأما الرب تبارك وأما, فت... وأما الرب تعالى كرهية فإنا أنه لا ندري ما أجم مع على وفل إلا تشير لذلك أرهن كأولا قاستي ما ولا ندري ما نجرى لأن كيف السلام جئته إلى شيء أحد فقلنا مركز أحا نليده لهم إيغا وحا نكون إنا أنه لم نكلفكم ما نليده ككلف أن تعلموا إنا الأجاتان كيف سيره حتى جاءت الإشادة؟ أنا وانا أنا يهودي، أنا أنا يهودي كلفن شه إله قاب كأي كيفية أبويا لا ما لنا إلا ورثة، إذن كمان بنهوا. بنك أوك علماء سؤال شو واحد يهودي، سؤال شو يهودي نفس؟ شه مركزة واحد علم قاب كأول أنا يا مجرم، وبنحط قابك على فلان قابك بالو كاريهة ورطة إما إن لفتي سيد محك أودش أنا وما أنا نوكلف كيفيه يقابك إما إن شهر قابك يمان ما من أنكر أنا نوكلف ولكن أنا نوكلفكم أن سيدو نوكلفنا أنتم منو إن الروماني سان بمجي يجي إما إن شيء يسال الروماني سان ورطة إما إن شهر الروماني كبير هلا دمجه أراءي تبقى وراءه يا أن الملك أن الملك ملبو الملايكتو كوراي لا يجيء إلى سل من صفًا صفًا أيضا إلا إمارس كوره وجاء رب كور الملك صفًا من كيل هذا والملك صفًا صفًا وح إمانه مرأيك ما هي شن ب كوره من ما هي كوره وملك آه أرأيت بالكوارم أن كرءبي أنكرته أن الملك ملك لا يجيء من أي ماليله أن الملك يجيء ما يذكره لا رأس دس... بجبل السماء لا رأس وخلدنته متكروس وسلطانه وخلدنته تقريبا ساس في معرة ترى سواكوا حولي أن أرأيتم بالكوم الروم من أن كان عدي انكيطئو ديدي أن الملك ملك يجيئو إماني. إنو إمانيو صف صف لصفة إنو إمانيو إماشيها عدي ديدي كوم روم لكن هذه العمل سيوحي نظرها معنوه بالعكس من نظره ووحي نظرها بالكوم الروم عدي ديدي الملائكة ما إمانش وحل رأينا اللغة كورم عدة ديدان ملائكة إلى إيمانه لا هذا ملكم أجمع ما هو المحرؤ هذا عندكم أكتين بك إذا لوحى إيمانا يا ملائك معها محاك كفتان لنمك من صفات الله ديدان بل كورم محاك قالوا بين كافر وقال مكذب الأوريب بيانه الحلوك والدير قلنا من من فكذلك كاوحى لملا من أنكر عدي إنكرتين ألا الله الله سبحانه الذي يجيه إلى إمانا يكون إنكرا ونبد فهو يستغل كافر وقال المكذب الأبرياء هذا هو الغابر وجاء ربك والملك هو إليه ملك عدي تلاهنا وحى إمانا يوم ملك معهنا هذا قال إسان عدة تري وحى إمانا يألم إهوى عكرا وملك أما وأمر كي سنة من أن قال إساني سوى تناقض han har pudret og Maria? Og waxa har han den irah imanshia så igi dider og gal? Maraikter imanshia gal. Hvordan kan Maria? Hvor Ira han den imanshia irah igi dider med gal Louis? Maraikter lunki imkr Maria? Hvor kan Rabina, في ملائكة عديدة دلوة قاله لسي نسا صلصا معنا صلصا قلنا ليف طيب يعني وإلزاماتك يبو إلزامي كتابك يبوحي قرية فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجي ما شاء الله أبو قال له صلصا معنا أيضا كسر أيضا معناك فسي نسا كسر طيب قال أبو عبد الله وقوله ابن عبي حفصنا البخاري في كتابه كتاب كيسا وحكوين كتاب كاس وحنايا هي كان محقق ما عم الأرق طيب في كتابه كتاب كيسا وحكوين ذكر وحكو الشعر بإبراهيم بن أشعف وحكو الشعر إبراهيم بن أشعف فضيل بن عياض خادم أؤها خادم بؤها فضيل بن عياض أبو حاكمو حكوين كنا نظن به الخير فقد جاء بمثل هذا الحديث خير بأن أم لا مركزين حديث كانوا كلا لي ويت طيب وعوشي مركز حديث ساقطة حديث اذن يعني وحويا وحويا كتشين بوشي مركز خير بانوبل لكن بعض صواب حديثين حديث ضعيف ورين امن الحباب بايسانا ثقات كي سكوشا يوحولي لبنو عيونك ورية فضيبون صاحير يروي عنه الرقائق بود يغرب وينفرد فيخطئ ويخالب يعني غرائب له غرائب مركز ثقات في خلاف. يغرى إبن الهرعا حكبا لكن تنسيقين طيب ذكروا يخو الشريف الإبراهيم واشحبوا الشريف قالوا يقولي سمعت طوحا مغلي الفضيل بن عياب المغلي فضيل بن عياب ابن مسعود التميمي اليربوعي شيخ الحرم بنويقنا طيب شيخ الحرم وإمام يعني وحويان محدثة وزاهدة ومعنى وحويقانتة أدوه وعان أميهاي يعني وحوه آثارت حديث يعني الرقائق إذا قلت شلس طيب سمعت واحد من الفضيل معياض ما غير يقول سوى له إذا قال هذا لك أدقى هديوه كبيره هذا الجهمي منك جهمه نسبة إلى جهم الصفوة منك عقائد جهمه هديوك كبيره ده. أنا أعنب لا أؤمن مره ما يقول برد الرد همين ما قد جاء سيجيل كسو سوره او من مكانه مشسي انا با وحي كفه من المعتزله انه الجهميه معناها إن كبل ليس مشسيو كسو تغي هي حدو كو ضهو نيكا نو عاسي انو مرو بوسكي سكو غوراه او كسو زونه او كسو وريديا فكل واحد ما أنا أنا بميل وان روميني برب برب برب بربنا روميلة يا رب, رب, رب, رب, رب جالس يفعل فلا ما يشاء ويدور ولا توقفه آه يعني وحوليان أنا برب يحول دونه فلا ومركو مركو مشي أليس كدر السطاء ودونه صدق مركو مشي أليس كدر والسطاء ودونه الدومي في مركو دونه رب سبحانه وتعالى يعني wax weeyaan afaashis waxa dadu yiraahda siduu darno Rabbiga subhanahu wa ta'ala samayay sidaa dheedu markuu ku yiraahdo anigu Rabbi boostiisa ka soo guuray marreese waxa uu jiroo ta anigu Rabbi wuxuu dowladu falaya ayaan rumaysnaa idin waxa ay jiraan ta kala doodin waxa kala doodin yani wax weeyaan meel buu soo ballaynayaa iyo كيف يلا مرك أديها لا سيجلينا لكن واحد راهلا صفة النزول مشي هذا إلهي بكراتي صفة المجيء لو صفة مشي هذا كهرم الله سبحانه وتعالى وقد دار وصله ليس أرو عم ما يفعل وهو يسأل لما ويدير لما ويدير ما حد سأله وتعالى صفة النزول ومشي أبي سال خبر الرسول كدور الله سبحانه وتعالى صدقه أو هذا الكاسي في ضل الإمام البخاري عليه ربط الأوفاقوك كان في كتابي خلق أفعال العباد استضعه معلقه لكن وحي ربك المكريد تساوهنه إذا قال لك جهني هذين جهني أكويله أنا أكفر أنه وحنكوك كفريا برب يزون من مكانه ربي بوسكي سكسه قري وحا تكتل هذا فقل أنت كالأس كبيرا في صورة وفقيا يفتي سؤوه هذا بخاري كوري ايه فضيل بعياض حكيوري للكائدة في كتابه شرعه وصول الاعتقادة هل سنة سنة ونكو سوصاري شرعه ونكو سنة يا سيغنة مركو شرحه يا حديث مزولك يحنويضا لبضبا وذي اوتي لي اخرك ابو بكر بن افرم بو اوتي ابو بكر بن افرم انو سوصاري ايو اوتي لي صاصر قطفة المزهول هي مركزة وحي كتبين سلفك ردوان الله يعني إمامك قالك سوى مركز يهو جبجا بي وقالك مجدد قلية قد أهم بصفاتك صفاتك دينتا الرمي هو ضربا سلفك إني راعي تشيرين أهل البدعة سيدي حديث النزول كونه في السوشيال ناي حديث متواتر أه. خرج بعضنا عن إنه متواتر. وكم يديهاي الإمام ابن عبد البر. وكم يديهاي الإمام الذهبي. وكم يديهاي الشيخ مسلم الميتانية. وكم يديهاي الإمام القيم. وكم يديهاي الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. تمام توضيح إثباتي الحديث النزول إنه متواتر أه. وهو كألفه ألمام الدارة قطن الكتابه كألفه هذا كتاب النزول وقصه أروريه تقريبا سجاشا يليح أثر إلى حديث السوكتشرة وكل من المزيل أكثر كتاب مرح بالنامو دارة قطن الكألف حديث النزول كوحا إسانا كتاب مرح بالنامو شرحي الشيخ الإسلام ملتين مياه وفاكومك عابد شرح حديث النزول أعيو إزيون وفاكومك عابد معنا وحوهيان وشرح أجوريجيس أمه يعقوه ألفنه معنا طيب تواتك يدا وانصوص من أما محيك قبلكون أهل بدعه أنت إما موجود من آه كل أهل بدعه جه ميدا يوم اعتزل دا يوم أشعر دا يوم محيك إلى هذين أيه النزول كرب سبحانه وتعالى نزول كربي ويا أولين معناه كدوان حديث كمعني سواء لأحيان ما حيقول لأحيان قال وحى إلى هذين وحى صودري يا الله ماء هاي وحى صودري يا نهر برك ينزل ربنا ينزل وحيكون إذا هذين رحمة ربنا يعني الحديث جزء ذي سرية. قلنا محله وش هو؟ كل محله وش هو؟ أرتو حديثك وتحريف وينزل ربنا بوهايه رحمة ربنا ليش ما تعلم؟ وتحريف حديث الناس كل وسميه الله بعده وحقت بلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كلمة اي اهيت المسل دغه انه سن دغره كلمه كلمة بوس تي اهين ان غريي وينزل فاعل كذا وحل ربي انه رحمه ربنا كدبه وركاسا وحو كدغي الله ايو كدغي تمنو عاصو كلو رسول كصلى الله عليه وسلم توساهين وا كدالنسي وحا كلو كدالنسي ينزل رحمه مركي محريس بسود سو ديس wa hainaaysa in xadiista ilaahi waqtiga umbay soo degta waay ka ah in iimaanisho nusufta tilmaayso in xadiista ilaahi mar walba inay adoomada haystaan mar walba xadiista ilaahi ay adoomada ku jiraan walaa il buriqsi adiin ku xadiista ilaahi way ila ma وامر كالله واختي والبون سودك ايه ووقتي قاب وامر اله سودك كل يوم هو في شأن صوت كوك الله امر كيسو حيو والبون سودك مر وحبان لديني مر وحبان للموليني مر بعداء مر أباراء لك وقومي انت إلى امر كيسو كوك وكو سودك واختي قاب وامر كالله سودك محيمة عن سبينة تاك هلاء ماشو كتير تاوحو اضوه أم الرحمة كبك أمرك إلهي ينحريسي من لماكه كران من يدعوني فاستجيب له من يستغفرني فأغفر له يا وحي ويدستو أصي يا إذنب دافي ويدستو أدنب دافا أمر إلهي مدينك إلهي أمر جيسو مدينك مدينك إلا أن أمرك يأميرك الله بيك اليه أميرك أو الله باديه كران يدنب دافا يا وحسي لكن أمر جيسو la hadiski simodi karto laakin allah raahinkana hadisni sifadisi ay tahay baahay ka dhigi karaan waxa inta soomalka si daran quliyku aw iyo yiri yenzi rubuna waha laga wada malag ilaahi malaa'ikta saka mida soo duubiye akhaygana intii quliy hooro oo kale ayaa iyagana nagu il zaawinaya waxa sa u qeer tii u dambaysay oo kara ملايقين كان يامو دي بداف وملايقين دي بداف زاويس ميا يا وحيو ديستونسي ملايقين كان ميا وكواخرف وحيو لي الامام الداري شوف هذا زي مركز غابة الجهنية الامام الداري الامام الداري بهذا الادق وبراله وحيو وهذا ايضا من حجة النساء والصبيان، وهذا ايضا من حجج النساء والسديان، ومن ليس عنده بيان، ولا لمذهبه برهمة، لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان. إلا إذا أمر إلهنا زودنا حريص إلهنا لا جو ولا وحاس وحيل، وما وحيرها أي عبور يدور أسكما ويليام، ما ولا عبور يدور بالنب. خُرَّع عن عبدٍ وحرَّع دينكرين. مذهب في سورة البرهان أن يحب جاء وصل الله يبعوحا سوكالك وحمد حول أمر الله ورحمته لأن إلهي أمر كيسي أن حريستي سوقتي والبودة قيادة داري بقاسي وحوهيان وعبو إثماني داري موا تقريبا على مدى السلف كوحوري انتعي الله وبقالي يس تضباطن وحمدها طيب بيتك السور ان كايسكالبعوحا بانتعي الله صورا كان يرد على الجهنية ويقول نكا اسكالي عياء كانوا قادمت كان هو مقدم به أبو عثماني أبو سعيد أبو سعيد هداري مني نكا اسكالي ومعنها ردي وابشري نكا طيب كاسو يا هده طيب مركة يعني سلفكم مرهب ورابا شوب هذا نكاته وقتي واختي قررونتي الصدح لأيك بشوب هذا نكاته واغي صواب حدو عمر إلهي بقى لقوة ضائعين حريستي سع مالك بالجو وذاك يوقفني دين وباش كسب معنا واحد شريء من الصناعي رايح لكونون معنا أوركز يوار باتل أوي. أي نكون خطين لأمرك صفة نجولك. ابو الحسن ليش عارم أوكيلج جيلاني سلم أوكيلج جيلاني ابو الحسن. كون كرواق جاب صننا لا جلوان هو جاب صن. بقدر الجيلاني أو بمر. كتاب كيسى المولية.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 لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى لا بمعنى نزول الرحمة وثوابه على مدعى في المعتزلة والأشعريات ها وراشاعرا جيلان جيلان جيلان جيلاني ولا جسر جده شاعر هو رجع لجزء أما شاعر قاد جيلاني هالطوران أما شاعريه هالطور لكن لو عن زوجين كله صوما وإنما شاعر قاد جيلاني الله soo doga haynta saasada socu soo doga sidoo doono ayu soo doga si alla sidoo ilaahay doono subhanahu wa ta'ala maashi aan isku xirna marka soo alla wuxuu dambii dhaafaa faaciidi dambaabti oo gafay oo jirmii la jibin oo caasiday ciddu doono dambii dhaafaa doonay diisakan mera laakiin allaah الله الصدق دي سماههم على هرو، نحرستي سصدقي سماه معنو، ثوابك سصدق جينا معنهم معها، صدق أي معتزلة يا جهمية يا الشاعرة إليه المعهود، سويتي، والنزول الحقيقي ياها يبقى ورك سما، ورك ثوابك سصدق جيه مع ورك سما، ورك الجهمية، معتزلة، الشاعرة ورك اللي وياهم، بعض اللي مركزه هو كلا أحاديث كوسوع روتين آثار تصرف كوسوع جوري مع الله حيام بقول كوسوع جوري مركزه أو كملة مثل يحيى بن معين أو كلاطيني تنعدى من صور شغلة مثل رحوي مركز آثار تصرف كوسوع جوري أيه طيب مركزه هو شريك مع الله القاضي هذا الكتاب بقوله أيه كلام وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث أيوه مركب كعبة كويورية كيسة ورك هذا الكمان معنا نسج بورني مركب عدين كل اللي عليه الناس طبعا الناس كونت نفس الدواء كل هالركيسة كتاب كيسة الغنية سجل اسمك طيب كاسيوش عقدات الجداني ومركب كيسة صار شيء نوعه أسماعا إلى صفات كأيوه ومركب كيسلفك سين استجواب عنو معنا أما أبو الحسن الأشعري وإمام كله بكلوات كريعة أرد بحمد الله تبارك وتعالى أو الحسن الأشعري مرحلتي يعتزل بها هي مرحلة أصا أصيل لها مكان أشعري بها وح كتاب ألف لغة وأتحدى قرضا أشعرية من هيله هل كتاب أو الحسن الأشعري ألفي أو صدر أي قبان تقرير لا يهكين هل كتاب هل كتاب هكين أما كتب الله هي أبو الحسن الأشعر كصدا وكتبتي أؤلفه مرحلتي سي أجد بسياسة وانا كتبت هذا أهرتين ما تعلم مرحلتي أكلنا قضي أشعر ماذا كان أشعري وأكلنا قضي كتبت أؤلفه بأبو حيا وحلا إياه كالأمرك من كتبتي سي لهي أي وحكو قريه وحقا كتبتي سهدت على كقرناي من الله تيريناي صحوا إياه بلا ما كتب تيسى ستة صعودية دل هذا واحد كتب تيسى كو قرنين الله تيرين يا الله اعنيني صح وقت وقت يادة كم لكن صامرين لكنهم كوفوا كنقضي او كتب كقري او كتابتك لا لا مدى صعود منهم منه كالله تيرياء الحسن الاشعري والظلم الله هو ظلم هو اه وكنقضي مذهب وكنقضي مدهب وكنقضي مدهب وظلمان اعنيني كان امامك واكتل كتاب كيسا مكوة قولنا لبعهم على دكس القروننا ومقالات الإسلاميين, إلى سمقالات الإسلاميين بقول إيه إيه إيه هي خسالة إلى عيل الثقر ومالنص أنك سقرون كتاب كيسا مقالات الإسلاميين صفحة صبح بقول يأفرت الاسدات أصحاب الحديث يهل الحديث كملكو عقباد وذكاء والرمي وحليه ويصدقون بالأحاديث التي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا فيقومها بالمستضعف كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويسئلون أن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفًا صفًا وأن الله تبارك وتعالى يقرب من خلقه كيف شاء على خلك يسوس دواني سدد يسوس دواني كما شاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد اسمه تفسير كسرى لكن تفسير كسرى في وقت غزى علومي بكم فسران قدر إلبي إليكم فسران واتشتى ترى إليكم فسران ونحن أقرب ملائكت الله جوذا تفسير أما قرب ذات ذي إله إله سوى رواني سوى أضوه كتوبح قليسة معه فأصلاح ويان يعني روح ويان أيه معها سلفك اللي سوى تقولونه طيب مركو عليه واحد الروماني يام صحابي أي يعني الحديث كواحد سمير رومني يام. الله إني صور الصق وصو الدجاج مركو واحد من دافئ ودي سنا وما ترى. سير الحديث كم قصوا أرورتي. هذا الكلام مركو شو بري هذا الكلام بدل يعني أربعة ربضنا ورسوله أطير. بآخر كونه يسوىش من هذا كارن وعلم. من قوله نقول وإليه نذهب وما تنفقنا إلا بالله. سير أصحاب الحديث كأنكسر شيء او او امو كنت اجنب له معنى صلصه طيب طيس او امت بعد رسالته الى اهل الثهر ايضا او الحسن الاشعري ايضا سعد بقوعة ديئيني اهل السنوه كو اجمعنا صلصه ايضا رسالته الى اهل الثهر وقنتني او اجمع او صورني او قصة بورني اصحاب الحديث كنية بسلف كون طيب لكن اي الدين اللي هو جاده ولا جامر إمامكو مركو مذهب كي اعتزالك أوكتني أو ماذا كي سلطة أصول مقرأي كتبتيساً أقرأي اللفت هذا يعني كممدنا مؤاخذات كممدنا حيالاً اللوحة استواجراً ودوحي لي العلماتو أقومت أولها مذهب كي اعتزالك أي آد أغبال لي أقومت أولها مذهب كالسلطة مر فرد الله وحو أطي أهل السلحة إيا أصحاب الحديث وحو أتيرنيا يعني وحق إلا القيب وحين إلا القيب مرقغة ومعناه وحو أهل صح أهل لأن وحو عمره يس إن بدل أو كمن وحو كس وقاتل ماذا بقى إعتزال كيف يسيبه هدئ ووقتي كقاتل علم الكلام كني وحن يهدو وقت كقاتل إن وحي يبن كوض البحان وكرر المادان وقته بباهي صحبه huban yahay qiraad dheer ee islaac dheer iyo yani waxti beer buu baa ila rawasib ku hayso waxba wali baaq ku ahayn faa ila baaq ku ahayn saasuma marka waxa laga galayaa kutubtiisa ciwaarad ka qabkoodo silifka ugu tirinay sida tan hadaan sheegido noqaleeto ma aha midan kiso على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم من يشاء كما قال وليس مجيئه حركة ولا زوالة وإنما يكون المجيء حركة وزوالا إذا كان الجائي جسما أو جوهرا فإذا ثبت أنه عز وجل ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه نقلة أو حركة ألا ترى أنهم لا يريدون بقولهم جاءت زيدا الحمى أنها تنقلت إليه أو تحركت من مكان كانت فيه إذ لم تكن جسما ولا جوهر وإنما مجيئها إليه وجودها بهه وَسِيْوَ لَوْغِرُ وَأَنَّهُ أي وأجمعُهُ على أنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كما رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس نزوله نقلة لأنه ليس بجسم ولا جوهر وقد نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما خالفنا إلى آخر هذا الكازي وحوي بولا حبابنا وليه كُدهاما وصغيا إِلَهِ إِمَان شُّهِ سَمْعَلٍ تَقْيَامَ وَأُوْ إِمَانَ يَأْضَوَ مَذَكَ سيده الهي و سيده غيره و سيده حديثه لكن ملاحظات ذا كتير الله و إيمانه يا بوده ما رأيته ما إذا صره إيمانه الضوامره بندقه و إيه حسابه و إيقابه و او الله سبحانه وتعالى انت طيب كده وليس ولا هل طيب محور مسح صنين لانك كايث يدي براجلك يا دماغ صمت جدا يعني يحويان انو اهل السلوة اتيريو يجمعون هذا القاوتي لمسح صنين اهل السلوة اجمعون انو اتيريو لمسح صنين لانا الرماها نصرف كما بأينا القليل بقى, بقى. ما؟ ماذا كما بمقوعها الرماها نوع عاص لا للقليل لا نفيا ولا إثباتا سجدنا الى الله جل ولا بدنا الى الله جل ولا امسه ارن كقدف خاص مرك واخلدي و وإنما يكون المجيء حركة وزوالا إذا كان الجائي جسما أو جوهرا يعني ان الشيء و وحيد يا دقق يا مزيلي توفه ولا قال مرك ميت كان ايمان يا جوهري جوهرت Ġewhar jeg tjid bakugje. Baz, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, tag ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, fa ja, ja, anna Allah azza wa jalla ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, حاجتك سلطة السلف وقصوراً، إن الله ليس بجوهر ولا جسم من حاجتك هلموا. ما تشت، صوب؟ كتابك سفرين يده هديك ونقطة. كتابك سفرين وصيحة على الله والله، جسمك جوهرتك عرضك يعني واقية كذي السفرين واقية سروري. لأنك دلنا نري معناه وين معها ماذا كي السلفك إن وحيراً معه كله. أنفاذ الله عنك هذه المتجاعدة كانت صرف واحد سمايا و واحد من هذا النوفة صراحة محادة جسمي يجوهر محادة هذه كفة صراحة معنى الصحة و نصوصة و فقصة مركب معنىها الرسولية لكن هناك اللفظ لها استعمال هذه معنى فاسدة كفة صراحة لها لفظ لها معنى سوساس وينه سوورن فدا شينتي مان ساس ماركا وхан وركن دمبو او رن وركن دمبو دن كبخ سوس معناه مرحب بيسوب ماتجري الاهي موسن اهين جوهرنا اهين من لازم قلته سو ماركا ان ايمان شي سو اين نقلته يعني وخه سو يريد يي بدمناق الى نقلته وركن مثلو حو كاني وحا ليحددمو جاءت زيد الحمى زيد وحا اوتيمت قلبي قلبا طيب وانما كان قد اليه اسواره قوسو قورتي يعني وحه لغوا دغلوه الزيت قلبا قوى فالقلب قتي مركله مقلب ما يلك سوورته ما له جوبته انت كاتبي شلتي سوسو غشغتش وهاي هي صمبالغوا د هل كاسو لكن وركا ور كازو نوركو كل يعني يحل مشكلة ده جسم ايه جوهر يا وركه ده لها غشو ككل ميلها و خرافاتك كلها كده لما ايده اودن عنها صف حمد كتش اه يابا ده انا اسعى كده لما وانه عز وجل ينزل الى السماء الدنيا الله سبحانه وتعالى سوف تكون صادقا سيدا الذي قال نوره صلى الله عليه وسلم وقودة بديك وليس هو ليس زوله النقل صادقا جدا الهي صادقا جدا هذا ما سحصلتك هذا ما سحصلتك لأنك يجوله لي. ببودة ليس بجسم ولا جوهر واركيوك على كباحيزا وحيالها صادقا وحيالي يقوح على إمامك رواسطة يقوح الثوم مركب وحيلته هاي إلنا سيد القبان أصحاب الحديد يأنسونه سيدا سوقا لكن ماه مقبان واحد نقوله هذي ترمه ساسو وشدد المقام أوه إلنا إثباتي أوه صفة النزول هي صفة المجيء أو إثباتي إلي إنت زواحيلته ولا يوم فلنتع والحسن رأي شعري يا شعب الجيلاني علمك هو أوه لا هذا مك أوه بتشتري السلف كيه ما ها ورك ونسو كرور حال هذا اللي دوري لا صلاة علينا على الأول هو كنصور ولا يديري عليك الواحد صلاة ورقة وذاتك بدكو الرميزانا وإن وركي صلى الله عليه وركي ساحسن وإن لان وركان عباوز عدالف دي سيدان وقبل وكا يا إما يا إما و وركان يكون لوطي ريلي يا إني سنقبل إلا عدايا وبالتالي وذاتكو إم, ام وبيحكو حبكي سنية وزوحيبه جهوهيني وين عباته. Og der er en kvinde, der er en der er en kvinde, der er en kvinde, der er en kvinde, der er en kvinde, der er en kvinde, der er ikke kvinde, der er en kvinde, der er en der er en kvinde, der der er en kvinde, der er en en er en صحيح. مركّ مشكلة ده هي إلا عداي. أمد الله عداي. واحد البشر وش جاي واحد شرائح إله كلا ولا جمر له. على جمر أمد الله عليه. كنتيبر الله عليه. وحنا سنحنا عمرك ورسالفكين أمد هي على أمد المحيك فسران. وتي ورك أهابا محل ورد به هي رسالفك. محشر الله ورد إدريه. ضدي ضدي سوكرس مسيط بأمرك اللي يائدن كوه الريو السلف كده واحا نصوصنا عادي وحي اه محيط قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يائدن كوه الريو موليد كوفة السيريو ولي مجي السلف كاب عليه ومحاول اضبع همه يبالتو بغت صلاة بحاول اضبع علي. أبا يدينكم سلفي أحسحابي أبا هرين أنا أبا هرين صحبا دين دل ربوها الله عليه وسلم طيب هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على مبينا محمد وعلى الله وسلم